كَيْفَ يَشْؤُبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ مَنْ قَوِيَّتِنَا أَوْلَى تَعُودُ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسيع ربنا كل شيء علما وسيع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحث وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه تبعتم شعيبا إنكم إذا لخافرون فأخذتهم, فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فَتَول عَنهُُمْ وَقَالَ يَا قُمْ مِلَ قَدَأَ بِلَْتُكُمْ لِسَادَاتِ غَبّ وَنَا صَحُْ لَكمْ فتَوزَّهُُْ وَقَالَكُمْ مِلَ قَدأَ بِلَْتُكُمْ لسَاداتِ غَببي وَنَصَحُ لَكمْ فَكَيْ فَآسَ عَ قَوْمِن كَافِرل فَكَيْ وَمَا ابْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا وَمَا ابْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إلا أخذنا إِلَّا أَخَذْنَا الَّذِينَ بِالسَّاءِ وَضَرًّا إِلَّا أَنَّهُمْ يَضَرُّنَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا ثُمَّ بَدَّلْنَا مَا كَانَ اتموا وقولوا وقالوا قد مس الساءنا الضر والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وقالوا قد مس الساءنا الضر